28. cüz. Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Kad semia Allahu kavne lleti tujadiluka fi zawjiha wa teshtekine Allah. Vallahu yesmau tahawurakuma. İnna الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن مهاتهم إن مهاتهم إلا اللائن ولذنهم وإنهم ليقولون كرم من القول وزورا وإن الله العفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلك توعذون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فسيام شالين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعاموا ستين مسكنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله فتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادوا الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين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 أينما كأينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترين الذين له عن نجوى ثم يعوذون لمن له عنه ويتناجون بالإثم والعدو والمعصية الرسول وإذا جاءوا كحيوك بما لم يحيك من لا ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم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 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسحوا لكم وإذا قيل أنشزوا يرفع يرفعوا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم أطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفاقتما تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقموا الصلاة وآتوا الزكاة الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضبا الله عليهم ما همك ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون عند الله لمعذبا شديدا إن مسا ما كانوا يعملون اتخذوا إيمانا جنة فصدوا عن سبيل الله فلماذب مهين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 ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولاك في الأذلين كتب الله الأغليب أن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد من يؤمنون بالله واليوم الآخرين وأدوا لمن حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروحهم منه ويدخلهم جناتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورذوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول حشر ما ظناتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حسنهم من الله فأتاه فأتاهم الله من حيث لم يحتاسبوا وقثب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتاً بأيديه وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأمصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولا في الآخرة عذاب النار ذلك بأن أشاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاباً ما قتعتم من لينتنا وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما فاء الله على رسوله منه فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فَاللَّه عَلَى رَسُولِهِ مِنَ الْقُرَاءَ فَلِلَّيْلِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَةٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَسَاكِنِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْع للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويسرون الله ورسوله أولئك أولئك الصادقون والذين تبعوا الدار والإيمان قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما, مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فَمَن يُقَشِّعُ نَفْسَهُ فَلَا إِلَّا الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تر إلى الذين نافقوا يقولون لأخوانهم الذين كفروا من آل الكتاب لا يخرج ثملنا مَعَكُمْ معكم نُطِيعُ نطيع فيكم أحداً أَبَدًا أبدا وينقوت ثملنا سرناكم والله يشهد إن ولكاذبون لا يخرجون لا يخرجون معهم ولا لا يسرون ولا ينسروهم لا يولدن الأذبار لا لأنتم شد رابتا في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محسنة الأم وراء جدر بأسهم بينهم شديد وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأن قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبل قريبا ذاقوا وبال أمره ولم عذابنين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان الكفر فلما كفر قال إني بريء أمي كإني الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنما في النار خان ذين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنزروا نفس ما قدمت لغذي واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْصَاهُمَ أَنفُسَهُمْ أُنَاكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لريته قاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا هو الله الذي لا إله إلا هو آلم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين من لا تتخذوا عدوا وعدواكم لئا تلقون إليه بالمودة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول منكما تؤمنون بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعضاء ويبسطوا إليكم إيديا واسنة بالسوء وبدوا لو تكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير كذي كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء أميكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ سُوءَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كان يرجو الله واليوم الآخر. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هو الغني الحميد أسأل الله بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بينكم وبين الذين عاديتم وَاللَّهُ قَدِيرٌ والله غَفُورٌ والله غفور رحيم لا يناكم الله عن الذين لم يُقَاتِلُوكُمْ لم الدِّينِ في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما يناكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من على إخراجكم على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوله فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات والمهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا يحلون لهن واتوا ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تكيحوهن إذا أتيتموهن وجولهن ولا, ولا تمسكوا بعسم الكوافر واسألوا ما فاقتم وليسألوا ما فقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذابد أزواجهم مثل ما أنفقوا فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المبنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين يديه النوا ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم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 كبرمقتا عند الله تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيلي صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبا والله لا يهد القوم الفاسقين وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرِيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِي وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِي يَأْتِي مِن بَعْدِهِ إسْمَاهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَن أَضْلَم ومن أظلم من من افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام والله لا يهد القوم الظالمين يريدون اللي يضفيون نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كريه الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كريه المشككون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة أن تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأنوالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت النهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ويخرى تحبون نَصْرًا من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كونوا وأنسار الله كما قال عيسى بن مريم للحوريين من أنسار إلى الله قال الحوريون نحن أنسار الله فآمنت طائفة من بَنِي إسرائيل وكفر الطائفة فيذنا الذين آمنوا على فَيَذْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القديس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسلا من أميال عليه وياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا منها قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك فض الله يتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذي حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفر بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا ينذي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هذوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين قل إن الموتى الذي تفرون منه فإنهم ملاقيكم ثم تردون إلى عالمين الغيب والشهادة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذل البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قد يتي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لكم تفلحون وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوَا يَنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوَ وَمِنَ التِجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بِسْمِ الله الرحمن الرحيم إذا جاءك الْمُنَافِقُونَ قالوا نشهد إنك ذا رسول الله يَعْلَمُ يعلم إنك ذا رسوله والله يشهد إن المنافقين اتخذوا إيمانا جنة فسدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأن آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فأم لا يفقهون وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم, يستغفر لكم رسول الله لهم رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدل قوم الفاسقين هم الذين يقولون لا توفقوا على من عند رسول الله حتى, حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لأي خرجنا لا عز منها لا ذل ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلك من واله ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولاك الخاسرون وَآفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا لا أخرتني إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ هو الذي خلقكم فميكم كافر وميكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وسوركم فأحسن سوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليهم من ذات الصدور ألم يدركم نبع الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمره ولم عذابن لين ذلك بأنهم ذلك بأنه كان تأتين رسولا بالبينات فقالوا بشر دوننا فكفر وتول واستغنا الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن يبعثون قل بل هو رب لا تبعثن ثم لا بما عملتم فذلك على الله يسير فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سياته ويدخله جنات تجري من تحت الأنهار خاردنا فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولاك أصحاب النار خاردنا فيها وبئس المسير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ياذي قلبه والله بكل شيء عليم وأتيع الله وأتيع الرسول فإن توليت فعلم فإنما عذا رسولنا البلاء المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم مَن تَعَفَّ وَتَصْفَعُ وَتَغْفِلُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ مَا هُوَ لَكُم وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا خَيْرًا لَّيُفْلِحَنَّكُمْ فَمَن يُوقَ الشُّحَّ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله شكور حليم. عالم الغيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا تلقتم النساء فتلقوهن لعدتهن وحصل عدة واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يتن بفاحشة مبينة وترك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرها فإذا بلغنا جلهم فامسكهم بمعروفنا وفارقهم بمعروف واجتهدوا وعذل ميكم وقيم الشهادة لله ذلك بيوعد به ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتقى الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكّل على الله فهو حسبه إن الله بال وامره قدر جعل الله لكل شيء قدرة وَلَا يَيْأَسُ مِنَ الْحَيَاةِ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ يَرْتَبْتُنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ حَقٌّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وإن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأُحْصِنُوا بِهِ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَمَنْ يَكْفُرْ أَوْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الله أَنْ يُمْسِكَ لِلْمَحِيضِ حَتَّى سيجعل الله بعد عسر يسرى وكي من قرية, من قرية عتت عن أمير ربها ورسله فحاسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذاب نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقيبة أمرها خسرا أعدى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات لا مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جناتنا تجري من تحتها لانهار خالدنا فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن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 وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَنِي أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَن أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِتَّقُوا اللهَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنَّكَ ظَاهِرٌ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الله أَسَرّ بُهْوًا إِن طَلَّقَكُنَّ يَبْدِلْ لَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ طَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ صَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا فَقُودْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ, ويفعلون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا, يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يَغُشِّيهِمْ نَبِيٌّ وَلَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلط عليه ومأواه جهنم وبئس المصير درب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما, فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقل ادخل النار مع الداخلين وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مُرَاتَ فِي الْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِي الْعَوْنِ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَاجْهَهَا فَلَفَاقْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَسَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيمِ سَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Her çeşit Kuran-ı Kerim, Hatmi Şerif, Vaaz, İlahi ve her türlü kaset isteklerinizi Özbek kasetçilikten temin edebilirsiniz. Adres Balıklıgöl Caddesi Akarbaşı Dedeş Hanı Kat 1 No 20 Şube Dergahçi Dergah Cajısı. Telefon 215 26 79 216 16 99 Özbek kasetçilik İslami Kitap ve Malzemeler Sarayı